نحن أنصار الشريعة أو حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيع نحن أنصار الشريعة أو حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيع نحن الدو في رضا الله نسيك نبتغي دوما الرضا همنا نحن ام دو الله نسير. نبتغي دوم الرضا أم نصر الشريعة أم مناص الشريعة نحن أنصار الشريعة أو حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن أنصار الشريعة أو حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيع حصون نحن لا نخشى المنون للشهادة سائرون بخطى حث نحن للدي حصون نحن لا نخشى المنون للشهادة بخطاح حث سريعه بخطى سريع نحن انصار الشريع أو حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيع نحن انصار الشريع أو حرب ووقيع نحن عشاق المعالي المكانات الرفيعة نحن للدين الفدا نحن أحفاد البراء والمسنى ذي المضاء وابن زيد وربيع نحن للدين الفدا نحن أحفاد البراء والمسنى ذي المضاء صار الشريع قوم حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيع نحن أنصار الشريع قوم حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة الا جنود نحن في الحرب أسود أنحمى نذود وسنمضي في الطليعة نحن لله جنود نحن في الحرب أسود أنحمى نذود وسنمضي في الطليعة وسنمضي في الطليعة نحن أنصار الشريط او محرب ووقيع نحن عشاق المعالم والمكانات الرفيعة نحن أنصار الشريع أو محرب ووقيع نحن عشاق المعالم والمكانات الرفيعة وسيلقى الكافرون والطغاة المرجفون وسنصليهم نقيع وسيلقى الكافرون والطغاة المرجفون مننا ما يكرهون وسنصليهم نقيع وسنصليهم نقيعة نحن أنصار الشريعة قوم حرب نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن أنصار الشريعة أو محارب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة وسنعلن بالجهاد حرب أرباب الفساد هي تسود شريعة الإسلام في الأرض الواسعة وسنعلن بالجهاد حرب أرباب الفساد هي تسود شريعة الإسلام في الأرض الواسعة